والله جاعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ظنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اتات ومتها وان الى حي وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جَنَّاتٍ وَعَيْنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّرَابَ لِتَطِيفُوا بِهِ وَشَرَابًا لَّتَقِيفُوا بِهِ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ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 فَالْقَوْمُ إِلَيْهِ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ